يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم ووعدناكم ووعدناكم جانب الطور يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم ونزلنا عليكم المن والشلوق قلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحلى عليكم غضب وَمِنَ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا لَكُمْ ويحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار وإني لغفار وإني لغفار, وإني لغفار وإني لظفر لمن تعب وأمن وعمل صالحة وعمل صالحة ثم تذّر